امك انا واصرخ يا ابني يا مظلوم مثل نحرك جفن عيني يصب ودموم واريد اليوم حاجيك بقلب ايوالله الله يساعد قلبك يا فاطمة الزهراء الشفتي وريد اليوم حاتيك بقلب مهموم مهموم مهموم وقعد يم جسمك يا ولادي وجروحك أحسبين بيدي وقعد يم جسمك يا ولادي يا ولادي يا ولادي وجروحك أحسب بين دي بيدي, بيدي أنشتك يبني وبقلب الجمر يسعر يا جرح اللي ذي صواب أشد, أشد أشد أشد أشد وأكثر سلب الخدير سلب خدر الحرم لو قطعت المنحة سلب خدر الحرم لو قطعت المنحة يا هلي هيجت آلامك حزن احرك له حرق خيامك يا حبيبي يا اقصر يا. يا هلي يا هلي ايي أي. آلامك حزن احرك له حرق خيامك كانت يا ابني ابني كانت روحي يا ابني بكربله وياكم وبعيني شفت فوق الثرد ماكم وأنا اللي جمعت بالطفيتة ماكم شاينة روحي الله الله الله شاينة روحي ابني بكربلة وياكم شفتو شفتو بالجبهات بالجبهات هناك اي والله جاينا تروح يا ابني بكربله وياكم وبعيني شفت فوق الثرى اجماكم وانا اللي جمعت بالطفيته ماكم وانا اللي شفت خيامك تسعر يا ابني وانا شفت خيامك تسعار واطفالك تتراكب بالبار بالبار يا ابني يا حسان يا حسان يا حسان يا حسان ويا سهران يا حسان يا ابني يا ابني من متة والأجل وافاني وافاني, وافاني يا ابني من متة والأجل وافاني انت والحسين ضحت على جثماني نفس الحالة بالطف دهري رأواني اي هي يا ابني يا ابني يا ابني من ميتك والاجال وعفاني انت يا والحسان تحت على جيف ماني نفس الحال بالطف دهري راواني طفله من اطفالك عد جسمك طاحت تجري المدمع يمك اي اي الطفل على صدرك تنتحب وتنوح حط الطفل على صدرك تنتحب وتنوح وتصب المدمع بمن يا مذبوح او تصب المدمع بمن حراك يا مذبوح اجاك التالك وسطى وصاط بيمين يلوح, يلوح الله اكبر اجاك التالك وصاط بيمين يلوح ولي ضرب الصاكه الطجلان حسين, حسين, حسين اجا شدتا لك وصوتا بيمين ايلوح ظل يضرب بالصوت الطفلة الطفلة وما تعرف ش تقل لك طفلة وايك كعبا وقلبي بالاحزان طفله يا ما يوم جار العين يا ابو عبد الله طفله ياك طفلك بسهم حين ذبحوه اليوم اليوم اليوم اليوم طفلك مصيبه محسن عادت علي يا, يا مصيبه محسن العدا هيا هيا هيا ومحسين ومحسن الدهر تلفيني رميات ومحسين ولا مره صبح منصيب ومحسين انذبح عبد الله بن نبل انذبح عبد الله بن نبل ومحسين اللي جامع عتبه الباب المنير يا قلب عبد الله بن ومحسن ومحسن ومحسنين لقيا عتبه الباب المنيه يا يا الباب